ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة الأمة كلها عملت بالأحاديث الضعيفة الإمام البخاري ألف كتاب الأدب المفرد وشحنه بالضعيف الأئمة الأربعة استدلت بالضعيف في كتبها وأحكامها كل الأمة عملت بالضعيف لم يتخلف من ذلك أحد ولما الشيخ ناصر الدين طلع بهذه البدعة وقال اننا لا نعمل بالحديث الضعيف مطلقا قلنا له من الذي سبقك بهذا قال خمسة. ابو شامة. وابو بكر بن العربي ومسلم والبخاري و... وابن حزم وحد كده قلنا و... له اما ابن حزم فقد شحن المحل بالضعيف واما البخاري فالف الادب المفرد واما ابو شامة ففي الباعث ما فيه واما ابو بكر بن العربي ففي الاحكام ما فيه جايب الكلام ده منين قال يا مسلم يا عم قلت له طب ما انت فاهم مسلم لوحده يعني واحد كده اسمه امام مسلم وبقيت الامه كلها عملت حاجه ولسه طب هو مسلم ده ما فيهش ضعيف قال لي لا في ضعيف رواية مين؟ ابو الزبير المكي عن جاب وابو الزبير مدنس قلت له يعني انت بتضحف مسلم وتسير الله طب ما هو في ضعيفة هت. خليك مع عقدتك انت فاطلخ رحمه الله مش هو ده اولاد مش هو ده جماعة الخير اولاد ايه انتو اكبر مني مفرد. بس برضو جواي الشباب شباب القلب نعم هو رد مطلقا ورجع في 86% من احكامه هو رد مطلقا ورجع في 86% من احكامه م. الحديث. كل الحديث الضعيف كده إلا بقى أن يكون شديد الضعف موضوع أما ده مع الحديث الموضوع ده قسم الوحد ومناش دعو به لكن كل الحاجات الجميلة قطب مطعمك تاكل مستجابة دعاء أخرجه في بسند فيه نظر اللي هو عن منبر دلوقتي إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا إن يتقنه ضعيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ ضعيف كل جرب قرب جرب نفع فواربة اخرجه الحارس ابن اسامة في مسندي ضعيف يا اخي لا. الامة يا اخي ده الامة بتتفق عليها لا تجتمع امتي على ضلال ضعيف ايش هذا لا كمان عملوا جيف الاحكام نعم وكتاب المعيار جمع للأئمة الأربعة ما استدل فيه بالضعيف على الأحكام لكن يشترط له الشروط يقول ابن حجر بشرط أن لا يكون في الباب غيره طبعا وده في حاجة من أنواع الترجيحات أنه ده أصح من ده ومشيين على كده على طول نمرة اثنين أن يخالف أصلا من أصول الدين نمرة ثلاثة ألا يكون شديد الضعف في منتهى الوهاي نمره أربعة ألا ينسب في ذاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك نمره خمسة ألا إحنا قلنا كم واحده قلنا أربعة أن يكون في فضائل الأعمال دون صرائح الاحكام قالوا صرائح الاحكام يعني قالوا الدماء والفرود، الدماء والفروض ابي اللي عليك. خمس حاجات. لكن كده اهربونا كده اي كلمونا. العقيدة. العقيدة عمل كسائر الاعمال. لكن لا يفسق منكره. ولا يبنى عليه من الاحكام ما تجعله غير مسلم او تضعه في كذا لكن يستدل ايضا بالضعيف في مسائل اهوال يوم القيامه وفي مسائل صفه النار وفي مسائل صفه الجنه ولكن ما زال الحديث الضعيف قابلا للرد متى ترده عندما يكذبه الواقع عندما تحتاج الى غيره وانت تدعو الى الله عندما كذا وكذا تقول والله لا, لا ده حديث ضعيف ده مشكلات لكن في فتره ما يجيبش المشكلات وماشي حل وفي فتره يجيب المشكلات فترده ادي الحديث الضعيف لكن ده لا ده اول ما يشوفه ضعيف يرميه ضعيف يرميه رمالنا نص الدين ما احناش شايفين واسطه من رجلين